ل ف ا ل د ت و ر م م د ا ت ب ا ل ن ا ب ل س و ق ل و ل ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا م ع د عود الجبال يسبحن و ا ل ط ه ي ر وكنا فاعلين وعلمناه صنعه رءوس لكم لتحسنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري ب م ر ه تجري بامره إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها أ ي ن ا ه م و م ل ه م و ع ه م م ر ح النابلسي ع ن ن د و للعلوم الاسلاميه فظن أن لن قدر ع ل ي ه ف ن ا د ى ف ن ا د ى ف ي للعلوم الاسلاميه إ إلا, إلا, إلا أنت سبحانك سبحانك كنتم شركه الهدى شركه دعويه غير ف د ا ر ب لا ت ح ي ف ر د ا و أ ن ت مضمون ا ر ث ا ج ت م ا ح ي ا ووهبنا له يحيى واصلحنا